تسماليني وفي خوف ودموع عيني مش أدرى أدريها ظروف ما عنداني داني بتكبرني حبيب انسى ظروف كتير داني بتمنعني أكون وياك مش هنكر حقيقة حاجات حلوة وبارئة حسيت معك بدها طبيعي تتغير عشان بعديها شفت عزاب طبيعي هتغير مدام بسهولة كده بتساب تعبت معك حقيقي خلاص كلامي كأننا ما قلتوش ما صحاش عمره فيك حساس ضميرك حتى ملقت في حقيقي خلاص كلام إن ما كان خناس كلام gain لما قلتوش ما صحاش عمره فيك احساس ضميرك حتى وصلنا ليشوف لو بنا حاجة تشفع لنا نكمل في مين يعيش راضي وهو أخسر مش مبسوط في مين متعادي ومين يرضى لعيش مكبوط ها عقرب ثواني ويشوف كم حد تاني كان زي الحال في قلبي كتير سنين بقول جايز أشوف منك ولا ويمخي دعبت معاك حقيقي خلاص كلامك كأننا ما قلتوش ما صحاش عمره فيك احساس ضميرك حتى ما نقيتوش دعبت معاك حقيقي خلاص كأننا ما قلتوش ما صحاش عمره فيك حساس ضميرك حتى ملقت